يعني نشرح ما رحبناها طولناها على الأربعة لو استعد بعض الأفوان من فضل في بعض الأيام أن حضن المطول يعين على ضعائها ضعاء العالي ويسبب أيضا سرعة فهمها. لا يحفظ الإنسان أو لا يحفظ نفسه من هذا العمل كونه مثلاً يعني يحفظ ولو في الأسبوع، الأسبوعين مطف كراءة الدرس والزعوى الباقي الذي لا حذره ويطالعه ويسرر مطالعة قبل الدرس وهكذا أيضاً وبعد من آلة من نفسه الذي يستعد نفسه فنقبل أنه يقرأ ولو في ذهب الأيام ان انتظرت الطارئين قد كثت تشقل وقتاً ولكن إذا قرأ هذا الأسبوع عرضاهم الاسبوع الثاني قرأ آخرون غيرهم والدارس الثالث قرأ آخرون أيضاً فرأينا أن الجميع مستمعون ومستغلون على في الحال يهيب بالإخوان أن يكون لهم بغبة في التظل وهي مواصلة المطالح قبل الذات وذالة حتى يكون لهم صبا إلى ذاة الإنساء الله شكرا شكرا شكرا شكرا الله شكرا شكرا شكرا يكون مهزئاً بكثيراً بكثيراً ويقدروا ويقدروا ويقدروا ويقدروا وأحياناً يكون فاصول فاصل المحجد وقفنا على هذا الفصل الفصل هو طويل الفصل الذي بعده ما طويل يقرأ كل هذا الكلام إذا كان منه طويل يقرأ ويصفه إذا كان يقاتل نصفين أنت تعرف هذا بقادر فصل الكراءة المتاعدة يعني أنت الآن لك مثلا مدى وأن تأخذ إن شاء الله تعرف مقدار لذي نكره كل يوم وتستعد لك فضلك ولا الله حذبك كله ولا ينكره ولا أستعد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كل من أخذه ثم فهمه في الحال ولو لا شيئه جنازات يعني ناطور العهد قد يكون صحيحاً بعضه قد يسبر يسكن عن باقي كثره ترديده في, في مجلس يعين على بقائه او طول بقائه ثم اذا تذكرته فيما بعد او رجعت اليه فيما بعد او ارتدت الى حفظه فيما بعد وجدته سهلا يسيرا كذلك ايضا اذا مر بك او تنتهي اقرا إن والى انت تتذكره بسرعه بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فصل فصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لحديث أبي هريرة مرفوعة أفضل الصلاة بعد البريضة صلاة الليل رواه مسلم والنصف الأخير أفضل من الأول لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مضى سطر الليل الحديث رواه مسلم وحديث أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد من هذا الانفصل أو هذه الجمال قد تفهل بمجابة السماع شاء الله وقد يفهمها من يقرا القران ومن له من له امام بعلم السنه يفهم ذلك ويعرفه ولا حاجه الى الاستدلال عليه ولكن الشهره دلل عليه مع شهره الادله ليوضح ما اختاره وذلك لان عندنا تطوعاً مطلع تطوع بجنس الصلاة نهاراً وليلاً وأن الصلاة مضرم هي ترغيبا عاماً بحيث أن من شغل وقته كلهم الصلاة بعد الأوقات المنهية عن الصلاة فيها فإنه على خير انه اجر لان الصلاه عباده من اجل العبادات ومشتمله على ظلمات العبادات وعلى اسسها وجالبه او مسببه للضغمه في غيرها من انواع العبادات وناهيه عن النعشاء والمنكر كما ذكر الله وفلما كان كذلك كانت من أفضان القربات وأهم ما يتقرم به ليلة او نهارا فإن لا تقرر الإنسان في الظحى بما تأسر له في أول الظحى أو وسطه أو آخره فإن ذلك عمل صالح عمل برد ولماذب عليه حديث عمر بن عبسة الطويل الذي لي صحيح مسلم حيث أنه ذكر له وقت النهي الذي بعد الفجر وما نطلع الشمس وقام له فإذا طلعت السمسها على الصلاة فإنها تطلع بين قرن سيطان ثم صلي فإن الصلاة مشهودة أو يعني كلمة تبدل على الفضل فإذا قام قائمة ظهيرة فقف عن الصلاة فإنها هنا تسجر جهنم ثم صلي يعني اباح لهم او رغب لهم في جنس التطوع والصلاه النهار كله ما عدا اوقات النهي اي الثلاثه المعروفه او الخمسة المعروفه فافاد ان جنس الصلاة بالنهار يرغب فيها وهكذا جنس الصلاة بالليل ونظموا فيها يعني التطوع بعد المغرب و بعد العشاء و الليل الليلي الليل نظموا له الصلاه تطوعا يعني زياده على الفاظ فاما تفضيل صلاه الليل على صلاه النهار وهو ما تظن له هذا الفصل فان له أسباب أو له أذلة فأما أسبابه فمنها أنه أقطع للشواغل فإن النهار تكون فيه الشواغل كثيرة والعوائق ويكون الإنسان منشاغل القلب ولصلاة فإنه قد لا يقبل على الصلاة كما ينفي فلعل ذلك يفوته شيء من خشوع والاقبال على الصلاة لخلاف الليل فإن سواغل تقع فيه ويستغل الإنسان ويستغل بالتدبر ويحشى ويختار وقد دل على ذلك قول الله تعالى ان عشئة الليل هي أشد وقعاً وأقوى مقيلاً فقال العلم عنها سبراً معنى أشد وقعا يعني مواطعة القلب للسار وأقوى مقيلا يعني أقوى مقالاً يعني أنه إذا قال أو قرأ أسبها فكانت قراءته وقوله وتتسبيحه مستقيما سالما من الاخطاء ومن الغلطات ومن التعريف لحضور قلبه الإنسان إذا قرأ وهو حاضر القلب أطام قراءته وإذا قرأ وهو ساهل الله غافل لم يقيم القراءته وتخبط فيها هذا بدأنا وغيّعهم هذا ما نأخذه هي أشد وقعا وأقوى مقيلة لا الليل يعني لا قيام الليل أي من يقوم الليل يقولنا إذا قام إذا قام من النوم قالوا نشأ كأنه كأنه انشا حياة بعد الموت وهذا يبين أن قيام الليل بعد النوم أفضل فهذا ينام وهذا ما يقاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه يجعل تهجده بعد النوم فينام أول الليل ثم يقوم آخر الليل نصف الليل الأخير أو ثلث الليل الأخير ذكر ذلك الضعبات في حديثه لما ما تعلم لخارفة ميمونة يقول فلما كان مصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل يعني قريبا من مصف الليل في طامق وزال ينسح واجهه أو نوم عبر وجهه إلى آخره فهذا معنى كوجها ناشئة يعني كوجه نشأ يعني أنسأ حياتا بعد موت أو قياماً بعد منام فهذا زليل أو هذا تعليل كون قيام الليل أفضل وأيضاً فإنه أمعد عن الغياء فإن صلاته النهار قد يكون الإنسان يتبا عن المصلي في المسكد مثلاً أو في البيت أو ما أشبه ذلك فيكون فيه شيء مما, مما يشوب الإحلاص فلا جرام كان قيام الليل سالما من ذلك لأنه غالبا في وقت يهدأ فيه الناس تهدأ فيه الحركات ويمتد كل بنومه وأما هذا المتهجد فإنه قد اخذها بربه هو ايضا فانه اقوى على قهر النفس وذلك لان الناس تحب مشتهياتها ومن جمله مشتهيات النفس النوم والارتياح غمى الجراث الوطي فاذا فعصى الانسان ذلك الداعي النفسي وقام وجعل يصلي وكان ذلك ادل على قهره لنفس اماره يسوع وغلبته لها فمن هذه اسباب كونه افضل اما الادله فمهما ذكر استدل على من الاول بحديث يا أبي حريرة. وقال رسول الله عليه وسلم أغضل الصلاة بعد مكتوبة قيام الليل رواه مسلم. واستدل على حول النصف الأخير من الليل. هذا الاخير الأخير بحديث النزول الالهي وان الله يتودد الى عباده في ذلك الوقت فيقول هل من داع فاستجيب له هل من سائل فاعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فاتوب عليه ذكر ان ذلك يكون في السلف الاخير من الليل ففي ذلك الوقت اذا تهجد الانسان ودعا واستغفر وتنصل من الذنون بمتعب وأناب رجي أن تقبل أعماله ان تضاعف حسناته وأما فضله أو أدلة فضله أو شرعيته فهي كثيرة في القرآن وذكرناها للدوث الباضي فنك قوله تعالى ومن الليل هتهجبه نافله لك وكقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وقوله تعالى ان من هو خالف الليل ساجدا وقائما وقوله الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقوله تتجافى جنوبهم عن المراجعين ما يطمئنون من المنام لكن لما رأتاه قليلا حفظهم فافظوا محبة الخير والخوف من العذاب فقاموا وهكذا كانت سيرة قصير عليه الصلاة والسلام وسيرة صحابته واشتهر عن ابن عمر أنه مشهور القصة أنه أرأى تلك الرؤيا التي ذكر أنه وقف على النار ورأها مطوية شطي البئر وانه قين الأهل المتضار وأنه قصر إياه على حصة حصة حصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله رجل صالح وكان يقوم من الليل قال نافع فقال بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا وكذلك اشتهر عبد الله بن عمر بن العاص لما تزوج وزفت إليه زوجته اشتغل عنها بالعبادة فكان يصوم النهار كله وكان يصلي الليل كله ويحكم القرآن كل ليلة في قراءته في الليل فلما اشتكاه أبوه أن زوجته فلما سأله سالها تقول لن الرجل من رجل لم يطأ لنا هراشاً ولم يفتش لنا كنفاً فاشتكاه على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يأتي به فلما سأله قال فيها تطول قال كل يوم كيها تختم قال كل ليله فعند ذلك أرشدهم إلى أن يصوم صيام داود النهاية قال لا أفضل من صيام داود كان يصوم يوما ويصوم يوما وكذلك أفضله بقيام داود وهنا لذكر عندنا أن داود كان ينام نصف الليل ويقوم ذرها وينام سجسه نصف الأول كان يقومه ثم الثلث الذي بعد النصف يصليه ينام النصف الاول كله ثم يقوم الثلث الذي بعد النصف ويرتاح في النصف الاخير في الثلث الاخير فاركزهم الى ان يختم القران في كل سبعه ايام التزم ذلك وحافظ على ان يختم القران في كل سبعه ايام هذا التحدث خاصه ان يحتم هي التهجد التهجن في كل سرعة كل ليلة يقرأه تهجد سبع القرآن حتى أنه لما كبر لقي بعض المشقة من التعب كده كده كده فكان يعرض الحزب السبع الذي يقرأ يعرضه على ما بعضه به النهار حتى يكون أحص عليه إذا قرأه ليلة يعني يكاثر حتى إذا قرأه الليل إذا هو سهلا لا يستلعثم فيه ولا يسقط عليه كراءة فيفرع مثلا يعني في كل ليلة أكثر من يعني أكثر من أو نحو خمسة أجر فهذا دليل على أنه كان يقوم جزءا كبيرا من الليل يصلي به والقدمة طائرة ذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يقوم نحو الثلث يعني ثلث الليل كل ليلة ما يخل بهذا يصليه فإن ذلك دليل على مشروعية هذا العمل وقد اختلف هل قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وفيه قولان وكل من القولين استدل له بالآية التي في سوره الإسراء فإن قال هو من الليل فتهجد به نافلة لك كلمة نافلة لك هل معناها أنها تطوى تطوع لك فيكن ليس بواجب عليه أو معنى ناجلة لك يعني خاصة بك هذا أو خاصة بك ولا مأمور به أنت ولا يلزم غيرك ولا يكون على غيرك مثل ما يكون عليك فيكون هذا دليل أنه فرض فرض عليه ولكن صحيح أنه عليه كما أنه على غيره تطور لان الله ما امره الا بما امر به امته وامر امته ان يقتدوا به وان يسيروا على مثل ما سار عليه فالحاصل ان قيام الليل صلاه الليل افضل من صلاه النهار لما ذكرنا وان افضل صلاه الليل السيف الاخير او النصف الاخير على تقبير ما في حديث داود وفي ما, ما في نوم داودا وإن المحافظة على ذلك أولو قليلا ولا أن يكون الإنسان جزءا يسيرا من الليل كل ليلة هافضر من الإنسان طاعده ونكث في الضغط الماضي أن الإنسان على ما يعود نفسه اذا عوّد نمسه الصلاة آخر الليل ولو لم ينم إلا قليلا اهتم لذلك وقام وأعانه الله وإذا لم يعوّل وجد ووجد بذلك شيئا من الصعوبة الله <تصفيق> والله يعني هذا يقول يقول إنه كره أن يترك شيئاً فارق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه فارك على أن يقوم يوماً ويفتر يوماً وأن يحكم في كل لن يحل يخل بهذا العهد فأنه رأى أنه فأهداً غارق عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولكن وجد في ذلك صعوبة ومع ذلك استمد عليه معاوذين لتلك الصعوبة ماذا مثل النبي أمر أن يخدم الثلاث يقول وأن تأتي رفاً لأن أنام وهذا إذا كان ذلك إذا أدرت نامي أن النبي صلى الله عليه وسلم اوصاه بذلك وكان أمه ريضة انتجل العمر النبي عليه الصلاة والسلام عنه انه لا ينام الليل لأنه كان يلاكر الأحاديث التي يحلمها يكررها ويذاكرها فخاف عليه ان يفوته الوتر له بالاختيار فاذا كان واثقا بانه سيقوم اخر الليل فانه يؤخر الوتر واذا كان يخشى فانه يوتر قبل ان ينام فان قام اخر الليل صلى صلاه بدون وتر حتى لا الاول لأن الله اعطى عليه صلاه من تذهل المدينه والله يقدر الليل والنهار ثم قال هاقرا ما فيها السبع من الفقر هذا قد يكون اول الامر قبل ان ينزل الا يقوم الليل الا قليلا قد يكون هذا أول الأمر قبل أن تفرى الله عليه الصلوات ثم بعد ذلك فقفته عنه ولذلك يقول الله عماما إن آخرة سورة موزل بعد سنة آخرة إن ربك يعلم أنك تفر الله عماما يقول إن آخرها من بالنبينا إذا زيه توسعه فطرأ ما تيسر من القرآن وكذلك قالنا لن تخرج دل على ان الله تعالى أعلم منهم ذلك لأنه يقوم هذا نصف أدنى من ذلك الليل ونصفه ذل ذا وتقوم ذل ذا وتقوم نصفه وكذلك طائفة من الذين عك ذر من الذين آمنوا عك دل على أنهم كانوا يقومون ذلك عند الله وسعى عَلَيْهِ بقوله اقرا وما يتصبر في بقوله القران وبقوله الذين سيكون لكم ضمنا واخرون يهربون النار ينتقل الحمد لله واخرون يقتاتون وهي تذير الله الذين غفرت لكم تاركه هذا القيام يلزمكم يمكن ان هذا من لا شبههم عليهم الأول الصلاة لذي تخيل بس لذي تخيل ااا على ما في سورة لا سكن جسوس بعض الناس قال لي شبه الأمر والأم... الآية فيه شبه الزنم والامر يا أيها النبي الليل. إلّا زنم الليل الله الليل الله إلا الله خليل نصره ربك في ربك عليه في آخر الآية في آخر السورة علينا ان نقول لكم والتهدد <تحجد> ما كان بعد النوم. <سؤال> لا. ولا لا. لا. لا. لا. ولكن لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. ولكن الكلمة عربية لا يشعر بلعنه بلعنه يوجد الله إن من الأرض لا يشعر إن شاءه إن شاءه كلمة عصمة عربية لكن استعمالها بهذا المرضى وهو يعني بعد الانتباه من الجن استعمالها ممكن أن له خاص إنها جعلنها طرعاً عربياً هذا ما يبقضي أن تكون هذه كلمة لا إنها عربية جاءب عنها العلمة مثل الكثير وغير أبو الجديد أنها عربية لما اتفقت فيها النغة التقسيم النط والثلث ألا تظهر من الغروب الشم أو من بعد الثلاثة الأثر إنه ماذا المغرب الشمس لا هذا الأثر هذا هو كله لي يعني النهار نقلها إلى رؤوسه. والتهجد ما كان بعد الليل، الشمس. الله النهار الشمس ما كان بعد النوم بقول عائشة رضي الله عنها الناشئة القيام بعد النوم. وقال الإمام أحمد الناشئة لا تكون إلا بعد رقده. ومن لم يرقد بل اناشئه له وقال هي اشد وطئا اي تثبتا تفهم ما تقرا وتسعى لذلك الحسن لنا هذه الايه ان اناشئه له هي اشد وطئا واقوى نقيلا ليس ترعى معيشه غيرها بل ما كان لكأنه لشأ يعني الضيقر وانتبهر وأنشأ حياة جديدة بعد أن يتراه ما يشبه النور. فَإِنَّ النَّوْمَ النوم أخل نوته لأنه لشأ وانتبهر فإذا قوله إن ناشئة الليل يعني إِنَّ قِيَامَكَ قيامك في الليل بعد تَنَامَ تنام أو تأخذ قصة من النوم تقول لهما ويتتهجن هي أشد وقعاً وأقوى مكيلاً إذ كما أننا ذلك أنه أقرب إلى موافقة القلب إلى اللسان القلب وقعاً يعني موافقة القلب لللسان فإنئذ يعقل ما يكون إذن الصلاة تعتمده على الكون والفعل فإذا قال فأكل ما يقول. فألم أن أكل مقيلة. إذا قال يعني ترأ أو سبح أو دعا أو الله كان ذلك متواطئاً عليها القلب واللسان. هذا ما نقوله وقعاً. وكذلك سالما من الخطأ. إذا تكلم وقلبه نطق وقلبه حاضراً سلماً من الخطأ فكان ذلك أكل مقيلة. ويسن قيام الليل لحديث عليكم بقيام الليل فإنه أبو الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومؤمكثيرة للسيئات ومن ومنهات عن الإثم. رواه الحاكم وصححه وافتتاحه بركعتين خفيفتين لحديث أبيه ريرة مرفوعة إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ونيته عند النوم لحديث ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام ونيته ان يقوم كتب له ما نوى وكان نومه صدقه عليه رواه ابو داود والنسائي والحسن والسكتب يتنق أن يكون التهجد بعد النور بعد الغيه ينام ما يسر الله وهذا يدل على اكتفاه منه النوم المكرة تأكيد التلتير في النوم ولأن ذلك السبب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها التحدث والسلام بعدها كان يكره لأنه رأى أن ذلك مما يعوقه يشغله عن القيام لاخر الليل فلان ذلك يؤمر من يريد ان يقوم اخر الليل بان ينام اوله مبكرا حتى ياخذ حرمه وما, وما تريده نفسه او تكتفي به من النوم من الراحه ثم لذلك يقوم الآخر الليل ويصلي ما قدر له هذا الحديث محسنه المخبض وفيه أنه ذأب الصالحين أيام الليل ذأب الصالحين قبلكم يظن على أنه كل قبلي قبل إنهم كانوا يحافظون على قيام الله وذكر أنه فيه هذه الضرائح تكشموا سلطايا ورحمة الدرنيات والعظام الأنجر ومسالح كثيرة فإذا كان هذا هو الله فإنه مما يرغب فيه، وكذلك الأحادث التي فيه في الله. كثيره و الحديث الاول الذي اورده هنا الذي هو حديث ابي هريره هذا مصطلحت ان بعد بن قيام الليل قد شرحه من الرجل. هي كتابه الذي سبب لطائفه المعارف في اول الكتاب هي المجالس شهر الله شهر الحفر وأتى عليه بأدلة وبشواهد وكذلك بوقائع من الصحابة ومن بلادهم الذين كانوا يحاهمون على التهجد ويكثرونه ومنهم من يصلي الليل كله حتى أن كثيرا منهم استنظوا على صلاة الفجر بوضوء العشاء عند سنين وأن بعضهم يقول كابت في يوم عشرين سنة وتلذت به عشرين سنة وأن بعضهم يقول ما أحزني منذ كذا وكذا إلا قيام إلا طلوع الفجر لأنه يقطع ماء نبيه من العزادة ومن لذة المنعجات ففراءة أحوالهم وما وقع لهم وكذرة تهجدهم يدل على حرصهم على الهضائف وكذرة الأعمال وغداء حظه لذلك فهذه كثيرة منها وفي ذالها تقدير القيام بل قام بعشر آيات لن يختب من الواهلين وبل قام بمئة آية وكتب من الطالفين وبل قام بألف آية كتب من, من المقامطرين وكذلك قوله في الله الحديث أو حديثاً أن إن الله يحب الرجل يقوم رحمه الله مرآه قام من الليل وأيقظ امرأته فإن أمات نهضح في وجه هلبر الله مرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها فإن أمات نهضحت في وجه هلبر للتهجئ هذا ولا عن أخوة لما يدلعنا الهضل لهذه السنة انت هاجدوا بالله سيد يا شيخ لكبخ الله شي. طريق أن بعضهم أي خلاء صرات الخبيب وضع أشياء أمثر مثل وبالغة أنه مخالص تطر السليمة وهكذا فيها يعني اشتهى على حجاج. استأهل عن ابي أن حديثه ان عمر حديثه بقي مدة من يقوم الليل كله، واستأهل عن فعل اللسني انه بقي عينه فوق عشرين سنة وهو يقوم الليل كله صن الفجر يومئذ للمساء، واستأهل عن غير حديث. ويعني عن غيرهم من السلف فهذا يدل على قوه اعطاهم الله اياها ورغبه في العمل ومحبه لهم تلذذ بهذا العمل فلا شك ان من, من تلذذ بالعباده لن يذل منها ولو كان لهذا شقه كما لكان ابن يقول تلذذت به هو شريف الله هذا على كل حال, <تصفيق> حال مشان ليس وشكر مشان دعائك لكل حق نسيهم كل الذين همون خير حافظون على صلاتهم بالرع ولكن ليس هذا مثل من صلى الليل أو ظل الليل كذلك إلا لا تخططونا بها وكذلك اكتفعوا الصحابة بها قالوا يكينا نصلينا في جماعة لا حديثة إلا أن نتهجد وأن يطعب عموثنا ونتركنا نفل واكتافه في رفعتين حديثتين ونيته عندنا كذلك أقول هذا كذلك في كل حال الناس طلقات الناس من يكون يستكثر من إذا حافظ على الصلوات الجماعه كالصلاة العشاء وصلاة الفجر التي هي الصلاة على النمو الهجم ونحن نفسه من يرعله من يركب أكثر به يرغب فيه أن يصلي في الظهر وأن يصليه في الليل وأي أكنا وكنا وعيا صلوا كنا وكنا, وكنا. استعمل في التركين والهداية. <تصفيق> الشيخ <تصفيق> الشيخ <متع> طيب مثلاً لي ركمندين مثلاً في طلب النبي صلى الله عليه وسلم. يتعلق بما كنا من كراثه عليه هالصلاة والسلام الحليلي بعد العشاء نقول رخص فيه العلماء. لمن يهلق بأنه يقول أو أنها لا تفوت الصلاة صلاه آخر الليل أو صلاه فجر على الاقل كذلك رخص به إذا كان في علم أو في استفاده إذا روي عن, عن بعض السلف أنهم قالوا مذاكرة ليلة أحرم إلي من إخيائها المذاكره المذاكرة هي البحث في المسائل العلمية والاستفادة منها هذه قد تؤد من أنجل العلماء وأفضلها كذلك رحصوا في ذلك أيضا في مع ضيف ما من المعانسة فيه جائر أرمار لا في أمر مهم من آنف ذلك شاء الله لكن لا يتخذ ذلك هذا ديننا إذا كان غاده أنه يسبب يسبب الهوى كصلاه الجماعه الفجر جماعه او تاخيرها أو وقتها او نقل ذلك لذكر انه يسن افتتاحه بركتين خفيفتين استتاح التهجر بركتين خفيفتين روي في هذا الحديث برؤية أن, أن هاتين وركاتين يسربون حل عقم الشيطان الحديث الصحيح إذا نام العند وعقد الشيطان يعقد الشيطان على قارئة يحدكم إذا هو نام ثلاثة عقاد يغرب على كل عقمة على إكل طويل ثرق فإن قام وذكر الله انحلت حلت عقنه فإن تنضع إن حلت عقنه فإن صلى إن حلت عقنه الثلاث فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أحد أصبح خبيث النفس كسلا فتكون هاتان ومكاتاني تسمموا الحل نقية العقن ويسمح طيباً نفسي وقويا وأيضاً قد روية ذو لهم روية لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمع بأمهم بينما روية أنهم عليه السلام صلى أحد عشرة وصلى أحد عشرة لانه افتتح بركتين خليلتين ثم يصلى ما ذكرت عائشه انه يصلي اربعا فلا تسال عن حسنه وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنه ثم يصلي ثلاثا كذلك لم تلكه بركتين خليلتين اللتين كان يفتتح بهما والتي ذكرهم ابن عباس وغيره فعلى كل صله الليل نضرب بيها بأي مقدار الملغة واستتاحها بهذه الثاني وظكاتين لاجل تقوية النفس ولأجل الاقتداء او العمل بهذه السنة وأما النية فتكون عندنا اليوم ينوي عند النوم انه سوف يقوم حتى يكتب له ما نواه فانما بالنيات فاذا نمت وانت ناوي وعازم على انك ستقوم اخر الليل للتهجد ثم قدر ادم قيام غلبك النوم او انه ذلك ولم يتيسر لك كتب لك ما نويته لذلك اظهر من الله انه يعطي العبد ما نواه اذا ولم يتيسر له ويفترض هذا في كثير من العبادات ان من نوى الجهاد ولكن لم يتيسر له كتب له اجره وكذلك من نرى الحج فلم يقدر عليه ولا من عليه لو تيسر فكرت ما له اجره وهكذا من نرى الصدقة إذا تيستغله فلن يتصدق إذا تيستغله مال فكرت ما له مالواه عالم وعلم فهو يعمل في ماله ورجلا ان الله يريد ان ياخذنا من هواه يقول ان الذي يغادر هؤلاء الذين عملت بهم من عمله يقول لهم الاجر سوا هذا هو للعلانيه الى اهل الله الحديث هذا محمول حوما ما يريد الدكتور لله الشيطاني هذه المعلمية لأنه أنه يعتديه هذا الانكساً ويزود عنه بعد لهذه ال... الأسباب سواء باشر الشيطان عملاً حقيقياً على القاهية التي هم أخرج أو أنه أوقع في قلبه هذا التجاقل هذا التكاسل وإذا يكون هناك عقب الحبيقية النساء قد لا يحس لعقب الإجقالية ترى سيدنا سيدنا لأنها معنوية ولكن ما في ذلك هذه التي هي أن الله يحصله فالإنسان عن الشيطان بآياته بأوراق لذلك كما تعطي سورة آيات الكورثي في حديث أبي رضي الله الرحيم الآية السلام فأقرأ آية الكورثي فإنه لا يذن عليك إنه الله حافظ لا يقرأ كشيطان حتى تصدر وهذه أخرى آيات الأخاديث فهذا كونه لا يقرأ الله على ظاهره لأنه إن الله تعالى يحفظه لا يفسد عليه قرنه فرأت في بعض الكتب لله من الصيب أن رجلا أن رجل رأى إنسانا نائما ونسجع شوطانا لخاطب الشيطانا ليقرر الأرض إنه دلال عليك النائر فاسد عليه قلبا فجاء إليه فلما قرموا منه قال هذا قد نام على آيتين فلا نقرمه لأجيها فجاء إليه وأعقضه وأخبره مما سمعه وساله عن الايه التي نعم عليها ذكر انها قول الله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام الايه من سوره الاعراف دلعها على انها مثل هذه الايه التي فيها صفه الرب وفيها عظمته انها من جمله ما يفرض به الانسان من الشيطان ولكن لا ما ينالي أن شيطان أيوان يوقع عليه في قرنه الكسى الحروب يتمكن من إرطان ذلك إليه وإن لم يقربه هذا ظاهر عمود الحديث ويصح التطور بركعة قياسا على الوسر قال في الإقناع مع الكراهة وأجر القاعد غير المعدول نصف أجر القائم لحديث من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم متفق عليه اما المعذور فاجره قائدا كاجره كاجره قائما للعذر <تضحيح> <تضحيح> يا اخي يا اخي لا كارهه ركعه يا اخي يا اخي الفقهاء وقاسه على الوتر فلو سمع الوتر ركعه يتطور بها فيجوز الانسان ان يصلي ركعه في النهار وركعه في الليل ويتالم منها كما من صحت ركعه الوتر ولكن هذا خلاف السنه فإن أقل ما ورد عن الصلاه ركعتان بعد الوتر ورمياته الأمر بصلاة خرقات مفردة فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بان صلاة الليل مثنى مثنى فالصلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أهدكم فقم الصلى واحدة توفر له ما قل صلى وكما تبحت جائبة لا أجاز أن يصلي واحدة أو ثلاثة وكذلك في هذه الحالة التي انا رأي ارضى بني هذا الصلاة لن يستطيعها على ركاة كصلاة الاستخارة لأرى باحدكم يصلي ركعتين ركاتين الاخره وكذلك في الربوح حديث عثمان قال من توضع نحو ربوء هذا من صلي ركاتين فيهدد منه ما نسأه ما تقدم من ذنبه ولن ينفف فكهته وهكذا بغير ذن الله حديث اذوقها كما نكرنا استدلوا لقياسه على قياسه على الوتب واستدلوا ايضا لنقض الوتب ايضا لجماعة من الصحابة نقض الوتب السنة الأقلب للتر قد ذكرناها من درس المعجل لرس المرضى هو أنك إذا أوترت في اول الليل ثم قمت آخره تطل ركعه تشفع مصرك الأول ويسمى نقلة ثم تطلنا كتب لك ثم بعد ذلك توتر مرة أخرى لكن هذا يعني اجهاد منهم حتى لا يكون تهجبهم شفا دعوتر أول الليل وعوتر آخرة ثم صار شرحة فركع ركعة تشتع تلك ركعة التي صنّوها أول الليل إذ جاعدت بهم الله أعلم وإن لذا ورد من الحديث اجعلوا آخرة صلاةكم بالله إذ مثرة فعلى كل من الراجح إن شاء الله أن التطور أو أقل ما يكون بركعتين على لأن أقل الثلاث ركعة وبهذا يعلم أن سجود التلاوة لأن سيتي ليس بثلاث وإن هو عمالة مستقلة وكذلك سجود الثلاث وأن التطوى من ركعة غير مشروع وأذكر أيضا أنه ما رامي لشيء يدل للهقاء وهو ان عمر دخل مره المسجد فصلى ركعه ثم خرج فضحك فلحقه الرجل ان قال انك لن تصلي الا ركعه فقال هو تطوع من شاء فليزل من شاء فلينقل اذا ثبت هذا عن عمر فيمكن ان يكون فيه دليلا للفقهاء لجواز التطور الى ركعه و أجل قاعدة نعم قل من الله عمد بكم صلاة سنة رسعة نعم إذن الله عمدكم بثلاث يعني ثلاثة رسعة هذه البلد على أنها عندما تفعل في هذا الوقت تفعل مرة ثلاثة ولا يجيزوا مهدوا على النهاري ولا في لا لا ما أريدون الله قياسة من أحادي صلاة الليل مهنة مهنة يدل على أن الأثر أنها أن التطور ما يكون بأكبر مفكاته مع جركاته يقول أجر صلاة القائم على المرسل أجر صلاة القائم إلا العاجز فالعاجز أجره كاملا ويقول الله الرئيسا لتحلها الله جالساً وذلكاً لأنه معذوق فاستقدم أن القيام وذكر في الثريضة وعند هذا القدرة ينتقل إلى القعود ويقوم القعود مقامه فأما النسل فيستقبل تطوعه جالسا، يصبح رأيه في التطوع وللقاتل ولكن ما له إلا نصف الأجر فإذا كثل أو اتساق الأفضل يستسلع من الثلاث ورضية من نصف فإصحف الثلاثه من نصف الأجر فإذا أراد تمام الثواج وتمام الأجر وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام غير ما ورد تطويله كالصلاة كسوف لحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وأمره صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود في غير حديث رواهن أحمد ومسلم وأبو داود وعنه طول القيام أفضل لحديث جابر مرفوعة أفضل الصلاة طول القنوط رواه أحمد ومسلم والتلمدي وعن الشاوي اختاره الشيخ تقي الدين وقال التحقيق أن ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود ونفس الركوع والسجود أفضل من نفس القيام فاعتدل. يعني أصلها أن لا لا سؤال. قائل أن كثر الركوع والسجود أفضل. وقول أن قول القيام أهول. وقالوا انهما مستويع ولعنه هو الأقرى انهما سواء، وأن الإنسان الى أفعال القيام أفعال الركوع والسجود وإذا خذت القيام خذت فالضكور والسجود وتكون حما إذن العمرة بالزمان الذي يقضيه في هذه العبادة، فإذا صلى يضع عشرة ركعات في خمس ساعات، كان كما صلى أربعين أو يضع في خمس ساعات. وذلك لأنه إذا أطّل قيام أطّل السجود وحصل لهم السجود الذي ذكر في هذه اقامه ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يحصل له الاجر هذه قول السجود وعده كونه قريبا من ربه لانه يأتي عليه من القوم وهو ساجد ولسجوده يدعو يكثر من الدعاء الذي قرده الحديث فقام من ان يستجاب لكم هذه الدعاء والسجود فعاكذاً نقول من سهل عليه نقياح ولا نشق عليه صار يقوم مهبثة لجزء أرض الآن ويرسى فيبقى في, في الضفور مثل مثلاً عشر دقائق أو دهرها وهكذا في السجود فهذا على اجل وكذلك لو سق عليه طول القيام واحب ان يخفز القيام حتى لا يتكلف ان بعض الناس قد يتعبه طول الرقوف فاذا يرضى لأن يخصد القيام ويخصد الرسول على في السجد فيكون قيامه قدر مثلا لكل ركاتب جمعاً كل جزء أو ربع جزء ويخصد قدر دقيقتين أو نحن ويسكد كذلك وبدل ما يصلي عشراً يصلي عشرين أو ثلاثين يكون الأجره بذل أجر الأول فالأجر يكون على قدر الزمان الذي يطريه يقضي يطري فيها العبادة هذا هو أختيار رسيح الإسلام وعينه أن القيام محددا بزمن العبادة أن من أعطال القيام أعطال الهيئات والأركاد ومن فاخذت حسد القيام واخذتها واكثر من المجرات فاعتدل و القول لان ذكر القيام افضل من ذكر الذكور والسجون صحيح ذكر القيام كلام الله لانه قيام يقرا كلام الله وهو افضل ذكر وهو افضل كلام ذكر الذكور والسجون هو الدعاء والتسبيح الثناء أول هو ذلك هذا بالحيث الذكر يقول أما الهيئة فالقيام عبادة ولكن ليس خاصا ليس خاصا بالعبادة يقوم بالنسان بحاجته ولا يبقى إن قيامه إذا كان من عجي إلسان إنه عبادة يقوم بالنسان أماما الذي ان الله هو الذي عملنا ولا يقال ان قيامه عباده لكن الركوع والسجود عباده الاكليه وليهذا لا يصلح في الحقي خضوع الركوع هو للثناء والسجود اي ما ذلك وهو افضل قفوا دات يدي الرجال يا عشره الا الله على مستوى الارض فيكون عبادة وأي عبادة فلما كان كذلك كان الركوع الذكوع والسجوع أفضل من هيئة القيام وذكر القيام أفضل من ذكرهما فتعادل لعجل ذلك ليقالوا من أطال هذا أطال هذا وحصل له الأجر إن شاء الله والله أعلم وصلى الله عليه وسلم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وتسن صلاة الضحى لحديث أبي هريرة وأبي الدرداء رواهما مسلم غبا بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصلي حتى نقول لا يصليها رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام, والسلام على الله وذكر أنها تسل صلاة الله والضحاء هو معروف أنه أول النهار وهذا ذات غالباً الناس يشغلون فيه وغالبهم بأمورهم الدنيوية بمكاسبهم وتجاراتهم وفي خروفهم وما أثبه ذلك لأنه أول النهار وأول نشاطهم وقيامهم من نومهم وانتشارهم فيتقلبون فيه بحاجاتهم والحرف غالب انهم ينشغلون ويغفلون عن الذكر وعن العباده فلا جرم كان هذا الوقت وقتا فاضلا يعني تسنع الصلاة فيه يسنع أن يدعن الإنسان له فلا تنهي هذا الوقت إذ يكون ذاكر لله تعالى في وقتاً قد غذل فيه جمهور الناس وأكثريتهم وذاكر الله في الغافلين ترقاتل بين الهادرين فهذا هو السلام في هذه الصلاه ويسن الإنسان ان يجعل من وقته جزءاً لهذه العباده فان كان في دراسه كما هي العادة فهي أوقات الفراغ والفسق التي بين الفصول يجعل له رقتاً قطيراً أن تيسر بالفعل به ومع ركعتين التائمي أو ما تيسر وإن كان في وظيفة أعمال حكومية فإن يتمنى أن يجعلها في اول مهاله قبل انصغاله بأعلم الوظيفة وبعملها وقبل مباثرته لها أي ان الأعمال الوظيفية عادة تتأخر تتأخر المباثرة لها أن إذا كان في أعمال فضرة فانه يتمكن يتمكن مثلاً أن يغلق مسكه في اوقات في وقت اجتداد النهار ويذهب إلى المسجد مثلاً أقرب مسجد ينصل لما تأثر له أو إلى بيته إن شاء قريباً أو بيته صديقه أو ما أشبه ذلك وكذلك وان كان في حظ كان يعمل في حظ أو نحوه فذلك أيضا سهل عليه لان عنده المتسع وعنده الفرق يقدر ان يتفرغ ولو قليلا واما كان كان في تلك كامراه الدوام وخصامها ونحو ذلك كبرت عندها ايضا اركع ثم يسن ان يحرص على الاخفاء على اخفاء العباده مهما استطعت ان كان لا يستطيع اخفاءها كالطالب فلا باس ان يصليها ولو امام غيره ان يصليها هي احد الحجائق مثلا أو أطراف الفصول أو ما أشبه ذلك ولا لا يحجل عندما ينظرون إليه أو يتهمونه برياء أو ما أشبه ذلك إذا استمد على ذلك عرف أنه يصليها تطوعاً واختياراً لا رياءاً ولا تتطلع كذلك إذا طلناها في غير المدارس أو المعاهد إذا طلناها في المساجد أو نحو ذلك فهذا يصغل أن يخفي عمله ليكون معاملة بينه وبنعبه يكون أقرب إلى الإخلاق وعلى كل يسال ان يحافظ على هذه العباده لهذا الوقت الواسع الذي هو وقت غفله الناس كما ذكرنا ثم الادله عليها كثيره واغلبها قوليه فثبت انه صلى الله عليه وسلم فاوصى به ابا هريره وهذا الدرجه وغيره وغيرهما وغيره وغيره يقول ابو هريره الصالح خليلي صلى الله عليه وسلم لثلاث لا ادعهن ما بقيت صيام ثلاثه ايام من كل شهر وصلاه ركعه الضحى وان اركركرك قبل ان انام فكان ابو هريره يحافظ على هذه الصلاه فركعت أن التي هي ركعتان يركعهما من الضحى ومن الادله عليهما ايضا هذه أبي... أبي لم يشهر في الصدقة هو أنه عليه الصلاة والسلام قال يصبح على كل سلام من الناس صدقة تعذل بينهن صدقة إلى قومه ويجزئ عن ذلك ركعتان يركاؤهما ضحى فجعل الركعتين له الضحى قائمة المقام صدقة عن أعضاء الانسان لأنه يصبح على كل عضو ومفصل من مفاصله صدقة في كل يوم تطلع له الشمس لذا صلى أصل لها تين غشاتين هذه الصدقه كون صدقات كل يوم ومن الأدلة أيضا بذعله صلى الله عليه وسلم وإن اختلف في ذلك فقد اختلف هل كان يضعنها أم لا وهذا اختلفت الروايته حتى عن عائفة في أحاديث صحيحة فذبت عليها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء كان تدل على الاستمرار لأنه مستمر على ذلك يصلها أربع ركعات واحيانا يزيد ركعتين تصير ستا او ركعتين تصير ثمانيا يزيد احيانا على الاربع فهذا يدل على انه انها حجرت عنه صلاتها لكن ورد عنها ايضا ما يدل على العدم وايضا حديث صحيح عنها انها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الله واني لأسبحها سبحة الضحى يعني سلة الضحى ذكرت أنها تسبحها يعني تصليها وهي لم تر النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها وثبت عبا عبد الله وعندها قالت إنها سئلت هل كان الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه <تصفيق> فذكرت أنه إذا جاء من مغيبه من سفره الأول ما يبدأ به فرقى تاريه المسجد فتحية المسجد. كما أمر بذلك جامرا وغيره. <تصفيق> وكما ذكر ذلك شعب في حديثه الطويل شعب الممالك لأنه لما قدم سفره. غنتي كمثلي أنا فما أكتم فما شجنا بين هذه الأحلي هذه العيشة لأنها أخبرت بذلك في أحوال فكونها ذلك بقضها ما رأيته يصليها لأن لها لم لن ثم تذكرت أو أنها أرادت فلا تنفي وقت معين يعني وقت الإشراق مثلا أو وقت انتصال الظحى أو ما أشبه ذلك ثلثت ذلك وذكرت أنها هي تسبحها وبكل حال فإنها لا تتكّر في مشروعيتها للأحاديث القولية ولفعل الصحابه ومن جملكهم عائشة رضي الله عنها وكذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها احيانا فاذن الادله داله على مشروعيتها وقد ذكر بعضهم في تفسير سوره الضحى ان المراد صلاه الضحى فيذكر قولا قيل هذه الايه قسما بالضحى إما أنه بالزمان او بالوقت الذي او الصلاه التي تؤدى ذلك الوقت كان قسلا للصلاه بالفجر وبالعصر بالعصر أنه قيل انها الصلاه فلكم لم لا تكتئب ان شاء الله في مشروعيتها واما ربا ردا واستدلالهم بحديث ابي سعيد وأنه عليه الصلاه والسلام كان يخافر عنها أخيانا حتى يقول لا يتركها ويتركها أخيانا حتى يقول لا يفعلها لعل هذا لعله يعني يفعل هذه أوقات ثلاثا ولا يكون هناك شواعد وعوانا أو لا لها أراضي هذا الحضر للغرب ويسرقها للشرق وبكل حال لا لا يدل هذا الحديث على على ثور لهذه الدنيا بعد يوم قال أدل تدل الأدلة في الأخرى على مشروعيتها وبنهم من لما إذا قال إنها تستحب لمن لم يتيسر له قيام الليل. لانها تقوم مقام قيام الليل او صلاه فضوحها تقوم مقام الليل في القيام ذكر ذكر في الحديث ان مزاكه ورده من الليل صلاه ما بين طلوع الشمس والظهر كتب له كانما صلاه ليلا او كما ورد فكان المدينه اقرب <تصفيق> قالوا حاصة لمن لم يكن يقوم الليل أما الذي يقوم ذلك الليل هو لسه هو جزءاً كبيراً من, أو من الليل من أوله أو من آخره فيستهي بذلك كحال النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من صحابته الذين يحافظون على قيام الليل و في أوقات النهار اما باعمال غاديه وان شغل النبي عليه الصلاه والسلام بالدعوه الى الله وبالتعليم وبالاسفار في الغزو والحذاء واذا صلى هذا السفر احب ان يصلي هذا السفر وقال سفره وخشيئاً قطيراً فله ذلك فله ذلك محافظةً على الاعمال لان الله يحب من الأعمال ما داوم عليه الصاحب وعه فلوارد ذلك الحديث حب الأعمال إلا الله ما داوم عليه صاحبه وعهو القلب وعثنا إذن يصلي هاملاً وراكباً كما يصلي صلاه المسر على راكلاً لا يضيع عليه شيء عن أن نبعنا لذكر أن هذه المساعدة هي ضعف ولكن سوريا أهلا هذه الصحيحه التي هي قولية الأثرية كما نكرنا كما سيئ وأقلها ركعتان لحديث وركعتي الضحى وصلاها صلى الله عليه وسلم أربعا كما في حديث عائشة رواه أحمد ومسلم فصليها ستة كما في حديث جابر بن عبد الله رواه البخاري في تاريخه. إن سرعةها أقل الصلاة لأن ركعت قد تقل هل, هل يسرع سرعة جيوز تطوع ركعة والصغير عنه لا يسرع. فإذن أقل لها ركعتان وإل كهر. فما كان اقتصر عليهما كفى لما كان ابوهما يقتصر عليهما ابتدا لوصيه النبي صلى الله عليه وسلم وان جعلهما اربعا فهو افضل لقول عائشه كان يصلي الروح اربعا ويزيد ما شاء الله ويصلاها ستا فذلك جاء جائزا لأن الصلاة كل ما زئنا منها فديها الجماسكرة إن شاء الله وأكثرها ثمان لحديث أميهان أن النبي صلى الله عليه وسلم مم. عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى رواه, مك... رواه الجماعة هذا القول أن أكثرها ثمان ركعات وكأنهم أرادوا أكثر ما غني عنه صلى الله عليه وسلم جعله كذلك أكثر ما فعله ثمان ركعات كما في حديث أمي هالي لا شك في صحه هذا الحديث، فالأمي هالي إن أخت علي بن ابي طالب هذا حديث مشغول أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وذوقت منكة وهو يغتسل وهاقنة ابنة وتستضى فلما يغتسل تلتحها برجاء له ثم صلى قالت فصلى ثمانية ركعات ما رأيه صلاة أخص منها إلا أنه يتم الضفوع والسجود قالت وذلك ضحى هذا أكثر من روية صلى الله عليه وسلم فلا تركع ركعات لكن بعض العلماء قال إن هذه صلاة شكر وتكرم لله على نعمة فاتتمكسا وربه إليها منتصرا معززا فكان يشكر الله أو صلى هذه الصلاة التي لن يحفظ أنه صلىها قبل ذلك خصوصا في الثالث ولكن حيث لن يوقع أنه ترعى لأمته مثل الصلاة الذي مثل والله هذه مثل الانتصارات ونحنها دل على أنها تطور محظوظاً وأنها صلاة لأجل كونه تطحر أو لأجل كونه تفرر أو أغتنا من واقف أو ما ذلك فهي سنة كسائر سنوات التي تعدى الزحى هذا قول إن أكثر سنة الزحى ثمان لكن القائل أبهم أكثرها عشر وقال قالها اكثرها احنى عشر و لانك الذاقة كلام انا قراتوا هذه الكلام من قيل في ذاب النهار فانه قد استوفى الادله فيها واورد بها حديث عندما على فلا تربحاً. وذكر حديثاً بمغضيني أو بذل التي أنفع أن نوصل لها ركعتين كثب له كذا ونوصل لها أم عصصي له كذا إلى أن قال ونوصل لها عشراً جن الله له بيتاً في الجزة وفي حديث آخر ونوصل لها عشرة, عشرة روي له بيت في الجله هو كانه عن كل الاحاديث فلم يتعقبها يعني تعقبا اذا على زوجها هو كانه ايضا كان هذا عمتا لتواري هذه القره ذاك هو ففلت على على هذا الكذاب ام على السلام والله أبعث بها إذا في فضلها وذلك ما يدل على ذلك أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا إذا فاتته أو إذا أبعوا صلاة الليل وصلى من النهار همتين عشرة وصلى صلاة الليل وادمع لها كثة فلفي كل حال والله بأس إن شاء الله بالبيادة على همان وذلنا يدل على ذلك الحديث الذي في ذومي استقبلوا الى صلاة الدمعة وأن من تطهر ثم أتى يوم الجمعه ثم أتى المسجد, المسجد فصلنا وكتب لهم وفي رواسة فصلنا حتى يحضر الإمام ولم يقدر فجلعنا أنه يجريد أن يصلي من ذلك يتقدس ولو في الساعة الأولى إلى أن يخبر الإمام في الساعة الثالثة عنه أنه يستغل بالصلاة كل الوقت فإلى ذلك جائس لأن الصلاة من اجل العبادات المحمود المحمودة المحمودة المحبوبة عند الله وقتها من خروج وقت النهي لا امتنع يقول لانه عايش بكره ابن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ما رايك رسول الله صلى الله عليه وسلم